بوك تو إي روي عشرون عشرون جنا سامباشنا بوكتي محادثة قصيرة رقم واحد محادثة قصيرة رقم واحد سوكريا منتنغا كورتشوندي خذ راحتك خذ راحتك مي اللي أني أنا كوندي؟ البيت بيتك البيت بيتك تاغدانكي يمتيس كونتارو؟ ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ ميكو سنجيتامانتي استمينا؟ اتحب الموسيقى؟ اتحب الموسيقى؟ ناكو سامپرادايك مينا سانگيتام انتي استم. انا احب الموسيقى الكلاسيكيه. انا احب الموسيقى الكلاسيكيه. ايفي ناسيديلو. هذه سيدياتي. هنا سيدياتي. మీరు ఏ దేన సంగీత వాయిద్యాని వాయిస్తారు? اتعزف على آله موسيقيه اتعزف على آله موسيقيه ఇది నా గిటారు هذه قيثارتي هنا جيتاري మీకు పాడడం అంటే ఇష్టమా? اتحب ان تغني اتحب ان تغني مي كو بيلي وندرا؟ عندك اطفال؟ اه عندك اطفال مي بدا كوكا وندا؟ عندك كلب؟ اه عندك كلب مي بدا بيلي وندا؟ عندك قطه؟ اه عندك قطه ايه نا بوستكالو هنا توجد كتبي هنا توجد كتبي ترصدم نين ఈ పుస్తకాని చదువుతున్నాను اقرا حاليا هذا الكتاب اقرا حاليا هذا الكتاب మీరి ఏమి చదవాలనుకుంటున్నారు ماذا تحب ان تقرا ماذا تحب ان تقرا మీకు సంగీతశాలకు వెళ్ళడం ఇష్టమేనా విజిట్ డబ్ల్యూ డబ్ డా కే డాఈ ఫ బుక్ అండ్ టెక్స్ట్